تلاوات رمضان لعام 1437 للهجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم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 أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم بإيمانهم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 فقل إِنَّمَا الغيب لله فانتظروا إِنِّي معكم من المنتظرين وَإِذَا أَذَقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرْرٍ أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْقُرُونَ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 ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء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 أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلينا السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولا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 كأنما امشيت وجوههم قطع من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم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 فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ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 قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى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 كذلك كذب الذين من قبلهم فوَضِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَالَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وإما نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ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 الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم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 هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أذن لكم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 فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ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 قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَأْلَتُمُ الْقُونُ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جَئْتُم بِهِ السَّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِن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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبووا لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينته وأمواله وَمَلَأَهُ زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك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 أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض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 ثم نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حقا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إن كنت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 رحيم. قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٌ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين قدمت لكم هذه الماده من موقع روائع التلاوات